ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، وجهوه يومئذ في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة